صراط الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا 124-أم يقولون افتراه فل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعنهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فإِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ عَلَىٰ شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ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 وَلَوْ ثَرَأِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ إِنْ دَرَأَ رَبِّي رب مَرَدًّا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا لَعَمَلٍ صَالِحٍ إِنَّا مُنْقِلُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقًّا قَوْلُ مُنِ وَلَكِنْ حَقًّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم فسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبمن رزقناهم ينفقون فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ من قُرَّةُ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا فَلَا يَسْتَوُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نسلا لُزْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم, وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنُوا وَيُرْجَعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِن مَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ تَنَمَّعْنَا عَنْهُ إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ نَنْتَقِمُ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لمن إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرها لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُهُ الْأَنْعَامُ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْحُكْمُ إِن كنتم صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانٌ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ الله أكبر الله أكبر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 إِ أَتَد لكَافِرينَ الساسِدَ وَأُول لَ وَسَعير إِ الأبرار يَشتْرَبونَ منِنْ كَأسِ كانَ مِزاجهَا كَفُور علي يَشْرَبُوا بَِا عمادُ اللهَّ وَفَّر لَماَا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 إ إه إِا نَقَافُ إ الرَبِّنَا يَوْمًا عَبوسَ قَمْ قَرير فَوقَابُ اللله شَرذكَ الن يوْم وَلَقَّهُ نَقرةَ وَسُروع وَجَزَهُ بِماَا صَبَروا جََّثَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهِرًا وَدَارِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قوارير من فضة قدذروها تقديرا ويشربون فيها كأسا كان من ساجها زميلا عينا فيها تسن سبيلا ويطوف عليهم مندانون خلزون اذا رايتهم حسبتهم لغل ان من وإذا رأيت ثن رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طبورا إن هذا كان لكم شزاء وكان سعيكم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء ويذرون وراءهم يوما تقينا نحن خلقناهم وجددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدينا إن هذه تذكرة فمن شاء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 والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر